يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَتُنْثَى تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّ هَٰذَا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ عِلْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مَاذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ مَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ وَرَبُّهِمْ مَا تَرَىٰ مِن إِلَٰهٍ رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالنتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحبرون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 فَمَن زِقْنَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فكنتم بها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 ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه, فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحيمين بسم الله الرحمن الرحيم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 وَحُرِّمَ مَاذَلِكَ على الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْغَبُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ثُمَّ لَمْ يَأْتُوهُم بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا وَلَا تَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ شَهَادَةً أبدا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 وَلَٰكِنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِافكِ عِصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لونى إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لونى جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم ولاون فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افطتم فيه عذاب عظيم افتلقونه بالسانات وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 110. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رشيد يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولو لا الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبان للطيبين والطيبون للطيبات اولىك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا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 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت او ما ملكت أو التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على اورات النساء 119. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 110. وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا, إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسرات بقيعه يحسبون الظماء ماء يحسبون الظماء ماء حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوسع حسابا والله سريع الحساب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 ثم يؤلف بينه ثم يجعله كما فطر الودق ويخرج من خلاله وينزل من السماء جبال فيها من برق فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار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 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير